صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فان التقوى هي سبب النجاه فمن اخذ بها نجا ومن فرط فيها فلا يلومن الا نفسه ايها الاخوه المؤمنون سئل الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال له رجل يا أبا سعيد إن نصاحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع فقال له الحسن عليه رحمه الله لا انت تصاحب اقواما يخوفونك حتى تدرك امنا خير لك من ان تصاحب اقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف رحم الله الامام الحسن البصري اننا نناديه هذه الايام ونقول له يا ابا سعيد عليك رحمه الله اين هؤلاء اليوم اين هؤلاء اليوم الذين يخوفون اصحابهم وزملاءهم واصدقائهم اين هؤلاء الذين يذكروننا بالله وباليم عقابه سبحانه وتعالى حتى ننزجر ونخاف حق الخوف من الله تبارك وتعالى اننا ايها الاخوه في زمن اذا امر رجل صالح عالما كان او غير عالم اذا امر يذكر بعض اخوانه بالموت وبعقاب الله كاد بعض شياطين الانس ان يزلقوه بابصارهم ليس عندك الا النار ليس عندك الا الموت انك تسبب لاصحابك وجلساك الا الاكتئاب اما مراهقو الاعلام فانهم يرمونه عن قوس واحده فهو لا يعرف الا لغه النار والثعابين والجحيم ثم يقولون لماذا لا يتحدث العلماء والخطباء والدعاء. لماذا لا يتكلمون عن الجنة وعن سعة رحمة الله إلى آخر هذه الجرأة السامجة المتكررة من أغيلمة الصحافة وسكار الشهوات وكأن الذي ذكر النار وذكر العذاب والعقاب ليس هو الله جل جلاله وليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ثقافة الموت وليس هو الرسول وثقافه التخويف التي حذر منها بعض الجهله يحذرون من هذه الثقافه لانها تسبب الاحباط وتخوف الناس وتروع الاطفال حتى بعض السفهاء ذهب الى المدرسه ليشتكي على مدرس يقول انه عذ ابنائنا عن الصلاه فقال انه انهم سياتيهم في القبر كذا وكذا اذا ما صلوا مراهقون مكلفون بالغون جاء الولد الى اهله متاثرا بهذه الموعظه فانبر الشيطان الذي هو ابوه يشتكي ويقول هذه المدرسه للتعليم وليست للتخويف هذا هو التعليم الذي يريده هؤلاء السفهاء والجهله الذي يخلو من التخويف من رب العالمين الذي صار منتهاه الى الالحاد بالله تبارك وتعالى اذا وعظ عالم 10 مرات بالرحمه والرجاء والجنه ثم وعظ مره واحده بالنار قالوا هذا منفر سلقوه بالسنه انحداد على طريقه المنافقين ايها الاخوه الكرام القران مصدر الهدايه للبشريه مليء بذكر التخويف من الله وعذاب الله وعقاب الله واقرؤوا القران وانظروا في اي صفحه من صفحاته ستجدون ذلك كما ان القران ايضا مليء بسعه رحمه الله وبرجائه جل جلاله يا ليت الذين يخوفون من ثقافه الموت اقوام تشهد لهم الامه بالنزاهه والاستقامه والخوف من الله لكان الامر اهون ولكن صدق الذي قال حشف وسوء كيله اعلموا يا عباد الله رحمنا الله اياكم ان الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم صالحهم وطالحهم كلهم بحاجه وبحاجه ماسه الى التذكير بمقام الخوف من الله وعذابه وأليم عقابه سبحانه وتعالى وتشتد الحاجة إلى ذكر ذلك إذا زادت الغفلة وكثرة في الناس التعدي على شرع الله والانغماس في الدنيا والشهوات وشيوع المنكرات كما هو حاصل اليوم بما لا يماري فيه أحد أما الجهلة فكلامهم لا يساوي فلسا في ميزان شرع الله فكلامهم لا يساوي فلسا في ميزان شرع الله بل هو اعلان منهم بجهلهم الفاضح بشرع الله وجرأتهم المقيته القبيحه على من يمتثل امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله الخوف من الله من مقام عظيم الخوف من الله صفه المتقين هنيئا لمن رزقه الله هذه الصفه انها ثمره الايمان بالغيب انها نتيجه لتعظيم الله تبارك وتعالى في القلوب اذا عظمت القلوب ربها خافت من سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ايها المسلم يا من تحب الجنه وتشتاق اليها اتظن ثمنها رخيصا الى هذا الحد يا اخي المسلم اذا سالت نفسك مره فاسالها هل انت تخافين الله وما علامه هذا الخوف وما ثمرات هذا الخوف هذه الصفه ايها الاخوه ميزت افضل الخلق وهم ساده البشر الانبياء عليهم الصلاه والسلام يقول الله في وصفهم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين عليهم الصلاه والسلام اما الملائكه هذا العالم الغيبي العالم المهيب العالم الذي لا تتصوره اذهان الناس كما هو الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون يقول الله تعالى واصفا هؤلاء يخافون ربهم من فوقهم خشيه الله خشيه الله هي التي جعلت اسلافنا الصالحين يطبقون الاسلام كما اراد الله تبارك وتعالى خشيه الله في السر والعلن سر من اسرار العبوديه والله من عرف الله باسماءه وصفاته جل جلاله وادرك عظمته وجبروته وسلطانه خاف منه حق الخوف فاذا وجد الخوف في القلب فهذا والله هو النعيم العظيم الذي يمتد الى نعيم الجنه باذن الله نسال الله تعالى من فضله انه خوف ايها الاخوه خوف مخلوط برجاء تخاف منه في الوقت نفسه ترجو ما عنده من الثواب العظيم ترجو ما عنده وما اعد لعباده المتقين الصالحين اما الرجاء بدون عمل اما الرجاء بدون خوف فلا قيمه له قال الله تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى اخى المسلم اعلم ان الخوف من الله معامله شعارها الصدق لا يرد فيها الغش والتدليس لان هناك علامات تصدق الخوف من الله والا فانه ادعاء تقول انك تخاف الله وليس عندك براهين هذا كذب الخائف من الله الخائف من الله تجده متيقظ القلب خائفا من عذاب الله مشفقا من هذا العذاب مشفقا من ان يكون قد خسر الدنيا والاخره ان هؤلاء الخائفين مشفقون كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون لماذا ان عذاب ربهم غير مامون من الذي منا يامن على نفسه من العذاب نسال الله تعالى العافيه لنا ولكم عباد الله إن الخائف الصادق تجده دائم المناجاة دائم المناجاة لربه كثير الاستغفار كلماته محسوبة يفكر قبل ان يتكلم ويفعل ويحاسب نفسه بعد القول والفعل خوفه من ربه اشغله بنفسه عن الناس تكلم في الناس وفي الآخرين ويغفل عن نفسه هذا ليس خائفا من الله من أبرز علامات الخائفين من الله أنهم مشغولون بأنفسهم منهمك في العمل الصالح الذي فيه نجاته أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يقومون في الليل والناس نائمون او يسهرون على امور لا تخفى هؤلاء الخائفون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يا اخي المسلم فتش عن هذه الصفه فتش عنها في نفسك اليوم فهي سر النجاه ومفتاح المغفره ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير وازلت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ايها الاخوه المؤمنون مقام الخوف هو مقام اولياء الله فاسالوا الله تعالى هذا المقام انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله الحمد لله على احسانه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 ثبت في الصحيحين حديث يعرفه كثير من المسلمين وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله اظلنا الله واياكم تحت رحمته هذا الحديث ايها الاخوه لا يشبع المسلم من مطالعاته لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انواعا من الناس كلهم يستحق هذه الصفه وهو ان ينجو يوم القيامه ويظله الله في ظله ولو تاملنا في صفه هؤلاء السبعه رجالا ونساء لو وجدنا ان الرابط بينهم هو صفه الخوف من الله عز وجل وعلى الغيب امام عادل ملك الناس كلهم يقولون سمعا وطاعه لكنه يخاف الله مع ان البشر الذين حوله كلهم بالعكس يخافونه منه يخاف الله لماذا يخاف الله على الغيب وانظر الى كل من ذكر في الحديث ستجد هذه الصفه موجوده فيهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رجل تصدق بصدقه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه درء السريه في الصدقه عنده الى درجه انه يده الاخرى لا ت... لا تعلم ماذا انفقت اليد الثانيه ايها الاخوه انها صفه الخوف من الله على الغيب رجل دعته ما راه لا تمنصب وجمال فقال اني اخاف الله وسر على هذا المنهج ستجد ان السر في هؤلاء السبعه هو الخوف من الله وعلى الغيب ولذلك ذكر حافظ ابن حجر رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه يقول الحافظ ابن حجر خاليا يعني من الخلو لانه يكون حينئذ ابعد من الرياء والمراد بخاليا من ال... يعني خاليا من الالتفات الى غير الله ولو كان في مل يعني قد يكون الانسان في مجلس او في مسجد فيتذكر عظمه الله فيخاف الله فتدمع عينه وهو مع الناس لكن والله ما التفت اليهم ولا درى عنهم لان قلبه تعلق بال... تعلق بالله وتعلق بالغيب هذا سر من اسرار العبوديه عباد الله ان الخوف من الله عباده قلبيه ترفع العبد الى مقام عظيم وتدفعه الى الحرص والجد والاقبال على الطاعه والهروب والفرار من المعاصي قال عليه الصلاه والسلام من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل وقال عبيد الله ابن جعفر ما استعان عبد على دينه بمثل الخشيه من الله اخى المسلم ما اجمل ان تخاطب نفسك دائما وابدا اذا طلبت منك معصيه فتقول لها اني اخاف الله قل لها اني اخاف الله نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم الخوف منه في الغيب والشهاده انه سميع بصير اللهم انا نسالك الخوف منك حق الخوف اللهم انا نرجو ما عندك فلا تحرمنا يا ربنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم